Bismillahirrahmanirrahim Kaaf Ha ya ayn sade Zikru rahmati rabbi Oh in 126. ويشرك بظلام من قبل ولم تق شيئا قال رب اجعل لي ايه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 وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً وابقوا في الكتاب مريم إذ انتبهت من انقل لي اماكن نسوقي من وَلَمْ أكُمْ بَغِيَّ قَوْمٌ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبلا وغزي إليك بجرع النخلة تساقط عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وقري عين فإما ترين من البشر أحدا 12. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا 124. والزكاة ما دمت حيا 125. وبرا بوالدتي يجعلني جبارا شفيا Ah! Oh. Wat? Wow. Well, uh One more. إلا من They يا بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقي هو الصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقوم ثم لنزعنا من كل شيء أكن أيهم أشد على رحمان؟ ونذر الظالمين في ذا وإذا تتلاع فقول <متصر> الذين امنوا ايه الفريقين خير مقاما واحسن نديا وكم اهلكنا قبلهم نؤثا ثوريا قل من كان في الضلال تفس له اللهم حتى En dan Voorzitter, اخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عز كلا سيكفون بعبادته كمان عد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين ولا شفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطعون منه وتنشط كل أرض وتخر Oh قد أحضروهم وعدهم عدوا وقل لهم يوم القيامة فرضا سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وكم أَهْلَكْنَا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا